يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم اياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة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 مثَلُ الَّذِينَ حُمِنُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا مَثَلُ الَّذِينَ حُمِنُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً بِسَمَتَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ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 الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم بما كنتم تعملون يا أيها الذين الصلاه من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا ذكر الله وذروا البيع فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا, الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهول فانضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من النهي ومن التجارة والله خير الراسقين